إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق فأخباره كلها صادقة وأحكامه جميعها عادلة فاعبد الله موحدا له مخلصا له التوحيد من الشرك ألا لله الدين الخالص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 وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة لا عبثا كما يقول الظالمون يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل فإذا جاء أحدهما غاب الآخر وذلل الشمس وذلل القمر كل منهما يجري لوقت مقدر هو انقضاء هذه الحياة ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد الغفار لذنوب من تاب من عباده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 بل كل نفس بما كسبت رهينة ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم على أعمالكم إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء مما فيها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 أم من هو مطيع لله يقضي اوقات الليل ساجدا لربه وقائما له يخاف عذاب الاخره ويامل رحمه ربه خير ام ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشده ويكفر به في الرخاء ويجعل مع الله شركاء قل ايها الرسول هل يستوي الذين يعلمون ما اوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل أيها الرسول لعبادي الذين آمنوا بي وبرسلي اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه للذين أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة في الدنيا بالنصر والصحة والمال وفي الآخرة بالجنة وأرض الله واسعة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 ان امرني الله ان اعبده وحده مخلصا له العباده وامرت لي ان اكون اول المسلمين وامرني ان اكون اول من اسلم له وان من هذه الامه قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل ايها الرسول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 يا عبادي فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي ولما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين فقال والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده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 واولئك هم اصحاب العقول السليمه افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار من وجبت عليه كلمه العذاب لاستمراره في كفره وضلاله فلا حيله لك ايها الرسول في هدايته وتوفيقه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 لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم منازل عالية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار وعدهم الله بذلك وعدا والله لا يخلف الميعاد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 ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر فأدخله في عيون ومجار ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلف الألوان ثم ييبس الزرع فتراه أيها المشاهد مصفر اللون بعد ان كان مخضرا ثم يجعله بعد يبسه متكسرا متهشما إن في ذلك المذكور لتذكيرا لاصحاب القلوب الحيه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه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 فَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ أَيَسْتَوِي هَذَا الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ وَوَفَّقَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ كَفَرَ وَمَاتَ عَلَى كُفْرِهِ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 جعلناه قرآنا بلسان عربي لعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس رجاء أن يتق الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أمر دينه ودنياه ودافع عدوه عنه بلى إنه لكافيه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 لا ليقول خلقهن الله قل لهم إظهارا لعجز آلهتهم أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله إن أراد الله أن يصيبني بضر هل تملك إزالة ضره عني أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني قل لهم حسبي الله وحده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 ولا يزول انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل إنا أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن للناس بالحق لتنذرهم فمن اهتدى فإنما نفع هدايته لنفسه فالله لا تنفعه هدايته لأنه غني عنها ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه فالله سبحانه لا يضره ضلاله ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهداية فما عليك إلا تبليغهم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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالها ويقبض الأرواح التي لم تنقض آجالها عند النوم فيمسك التي حكم عليها بالموت ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى أمد محدد في علمه سبحانه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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهُمَّ خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا مثل الماضين ولن يفوت الله ولن يغلبوه اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قال هؤلاء المشركون ما قالوا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 أتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ليس الأمر كما زعمت من تمني الهداية فقد جاءتك آياتي فكذبت بها وتكبرت وكنت من الكافرين بالله وبآياته ورسله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 ويصرفه كيف يشاء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في السماوات والأرض يمنحها من يشاء ويمنعها ممن يشاء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون لحرمانهم من الإيمان في حياتهم الدنيا ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة قل افغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم أتأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله لا يستحق العبادة إلا الله وحده فلن أعبد غيره ولقد أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الذين من قبلك لإن أَشْرَكْتَ لا عَمَلُكَ عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحى اللَّهُ الله أَيُّهَا أيها الرسول إِلَى إلى الرسل من قبلك لإن مَعَ مع الله غيره ليبطلن ثواب عملك الصالح ولتكونن من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل اعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما عم يشركون وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته وأن السماوات السبع كلها مطويات بيمينه تنزه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن يموت كل من في السماوات ومن فِي الأرض إِلَّا من شاء الله عدم موته ثم ينفخ فِيهِ الملك مَرَّةً ثانيةً للبعث فإذا جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله فاعل بهم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 وأضاءت الأرض لما تجلى رب العزة للفصل بين العباد ونشرت صحف أعمال الناس وجيء بالأنبياء وجيء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للأنبياء على أقوامهم وحكم الله بين جميعهم بالعدل وهم لا يظلمون في ذلك اليوم فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأكمل الله جزاء كل نفس خيرا كان عملها أو شرا والله أعلم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء وسيجازيهم في هذا اليوم على أعمالهم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 وقال لهم خزنتها alam ya'tikum rusulun minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala وققت كلمة العذاب على الكافرين وساق الملائكة الكافرين بالله إلى جهنم جماعات ذليلة حتى إذا جاءوا جهنم فتحت لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم ألم يأتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم ويخوفونكم لقاء يوم القيامة لما فيه من عذاب شديد؟ قال الذين كفروا مقرين على أنفسهم بلى قد حصل كل ذلك ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل لهم إهانة لهم وتيئيسا من رحمة الله ومن الخروج من النار ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا فساء وقبح مقر المتكبرين المتعالين على الحق وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء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 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة حتى إذا جاءوا الجنة فتحت لهم أبوابها وقال لهم الملائكة الموكلون بها سلام عليكم من كل ضر ومن كل ما تكرهونه طابت قلوبكم وأعمالكم فادخلوا الجنة ماكثين فيها ابدا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة وأورثنا أرض الجنة ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين بالعرش ينزهون الله عما لا يليق به مما يقوله الكفار وقضى الله بين جميع الخلائق بالعدل فأكرم من أكرم وعذب من عذب وقيل الحمد لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده المؤمنين ومن عذاب لعباده الكافرين